بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجر يستدان والسماء خلق وخلق الجا بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى فَذِيَ آيَاتٌ رَّبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنُفَرِّغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَذِيَ آيَاتٌ رَّبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن من أقطار الشماوات والأرض فانقلوا لا تنقلون إليهم وكذبًا فإن قاصرات الصرف لم يظنهن انس قبلهم ولا جاء ايرات حساب ففي اي الا يا ربكما تكذبان